وخلق منها زوجا وبثت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى 114. فتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 115. إنه كان حوبا كبيرا 116. وإن خبتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 129. فإن خبتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء لا تعولوا 120. النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء 117. منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصفاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وَبَتَنُو الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغْنِكَ حَفَّ إِنَّمَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْقُلُهَا إِسْرَافًا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا